شاري مكة و مدينة بيروزو دفري حجازة لجاني فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا أمدو بيشكشلني ممصاعمات كاركوكي لجير سيبر جاني بيغمري خوادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأمين وعلى آله وصحابته الكرام وآل بيته الأطهار ومن دعا بدعوتهم وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب آمين مسلمانان بريز، لهاركوا يا كهن، سلامي إخوتنا لبيد، بيخوش حالم، ليكم كم هلق، بو ايوي ويبريز، بو ايوي ويشون كوتوي بيا غمري عليه صلاة والسلام، بسم مجير سيبري جياني بيغمّر إخوة عليه الصلاة وسلام أو بيغمّر نازدار أو محمد نازدار عليه الصلاة وسلام كخوة جورجل في علا وكو من نتيك أي كبسر إيمان دارانا ناردني ام أم محمد نازدارة وكو من نتيك أفرمي من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وصفي دكات لآيات توبه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سيري سري ام ايتا مسلمانان برز خوي قو رجل في علاش ون وصفي ام محمد ناس دار أكات لقد جاءكم رسول من أنفسكم للرواياتك لقراءة كانها توم من أنفسكم وتأهم لخوتان بوقراءتي دوم واتان نازدار ترين خلق لنا وإهو أم محمدي عليه الصلاة والسلام وكم النتيج أي كابسر أم أم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين مصلمين برسبوء أو كسيك واد و برنامجة كيكا بيت أما لا سامح الله في أغنبري إخوات كرتبت بجيوه قرآن كرتبت بجيوه ديني في أغنبري إخوات نكرت منهجي جياند نكرت ديند أو في أغنبري إخوات بوتور رحمة الدنيا دبي أقدر بيت أو, أو كتحوا جيبا سرتوا يا صاحي محشر بويا ان بيغمر نازدار حقوايه هم مسلماني تشاك جياني بيغمبري خوا بخونيت ولا جيانيه لا اخلاق لا معاملات لا صلح لا شرع لا هرشم لا شمكه كان جيان انسان مسلمان بيسي بييا ولكم في رسول الله اسوه حسنه دبيت بش دواي بيغمبري خوا بروي بو بzani لو موقع لو حال بيغمبري خوا شكر كرد واتوش اوابكي جاري وابو أوس صحابة الرضانة للرجاء والرويشتونة، بيكو الرويشتونة ليش كان دياتي سرخولك دعاءي جرى وتوسرجع دك أميتريان فرمية هو بوات يقول فرمية آخر من رجع لقلب بيغمري خوياه بوم عليه صلاة وسلام، آلم رجاء ولا يدا بوش مكر رجاء الرويبو يا حزكم بدواء أو رجاء بيغمري خوياه برم، أمن دبي غمري خويا أن خوش جربو أم صحابة الرضانة بويا مصل مناني بوي كوابزانين أم بي يغمر عليه صلاة وسلام شون دبيته بي جياني بيش بي يغمراتي شون بردت عالمي او سردما بيش هاتني أمنور محمد يجون شوني بوه واقع سياسي خلق <تصفيق> شيء بوه جانو هاتي قوم كيف يغمر إخوان عليه صلاة وسلام لجيزدي عربي چنچني بو ابيش اسلام و دو اسلام شي قران كارجي بسراحه تو اي سلام كات جديد شي دكات أم شون رو دالنا اما هرهم ان الله تعالى اما بحلوق وتخوي غورا لجياني لجرسيا بليجياني في غمر اخويا علي صلاه سلام دسبيا كاين و كم بحسي كاين اوش كوا بو في علاء اختياري جزيري عربي دكات بو اويكوا بيكاتا نقطي انطلاق بو ام دي نتازة شي تايبت من ديكي بو حكمة اخوات شي بو بو كوا جزيري عربي هل بجيريت بيكاتا نقطي انطلاقي ام محمد نازدار عليه الصلاه والسلام بيشوي كوابين سر اختيار جزيري عربي أي عالم سياسي لو سرد مش ونجيوا مسلمان أو سرد دو إمبراطوري هب كي كيان لشرق أبو إمبراطوري فارس وأو تريان لغرب أبو كبي دوّتات إمبراطوري الروم حكمي سر امزويان ذكر بلام هيش لم دو قوته دصلات نبو بسر جزيري عربي لابر اوه كوا جزيري عربي بيابانيكي وشكبو نيان داتواني بقاساني بقنا ام جزيرو سلطي خويا غصب كناسر قوم قيتي غمري اخوايا عليه الصلاة والسلام كبيد وثلاث عربيان قريش بويا او صحارايا او بيابانا يكيقبولو ازبابي كواهج قوتكي دركي تماحي بوناك الكواب بيت جزيري عربي بتاعي بتشاعي مكابغريد أم إمبراطوريانا كي كنّا ناوي فرسا تون دجيان دجان مسلمان بويكوا أم واقع تاريخي إنسان مسلمان شاك بيزانت يك يك بولا ويكوا ديني فلسفي جاواز لناويانا ويانا هل قصابو؟ او سلطا كوا حاكم بو لسرديني زرادشتي او دينيان ان بروغرامي برنامج لسري درويشتن برنامجي امانش ام سلطيا اخلاقي اويان بو دينيان او بو كوا بياو سري ام انحطاطه ام كوتنا الاخلاق كلكاتك ناوي خويناو امبراطوريات كلكاتك ناوي خويناو دولي ثقافة ، دولي مدنيات ، والله مسلمان يجب أن يكون هناك إمبراطورية فارسة في زمان أوش ما ربريني في هذا الوقت يتواني يجب أن يكون هناك تخيزاني يعني ما رأيك يكون يان خشكي بيتخيزاني خيزاني او اجراما سيري اوكوتنا تنا يا كوال كنا كنامن مين كنا فارس وزور بي ولاتاني شجدس يا يعني بيالوك ديتواني سبحان الله بناء اغرم بخواي قورا دايشي خوي ماركه على خوي يان كشي خوي يان خوش كي خو حتى باشاي يزدجري دوم كوالا ناوراستي سدي 15 ميلادي حكمي ذكرت كچكي خو لي خو ماركر بيكوا بزاني انحرافك انحرافك اخلاقي لو امبراطور روي داو مزدكياً تيابو قوما كتير بناوي المزدكية وكو إمام شهرستاني فرميد افرمي امش أمش أو بكواه بارو آفرتي لبردم خلقية حلال كردبو وكو تشون فرمو دي تيغمار إخوة أفرميه الناس شركاء في الثلاث في الماء والنار والكلاء لا أو لأقر لا قجويا وزرعات في بيغمار إخوة افرمي خلقية ومشتركة وهمكس يكبوه هي بكاري بيريت ملكي جيج كاسيك نيا امانش افرتيان كردبو ادايتك مصول ماني برز لقل سروتو سامانا لبيني همو خل كيكا مشتركبو يعني دست بو هر افرتيك دريش بكردايا اتواني لا اخلاقي لقلابك افرت اوها بضايشي برز بو لاللوزمانه بويا خلق يكش اويكوا انحطاتي اخلاقي هبو زور ام ديناي لا ما بس بو ام دينا الرواجي زور هبو بتاي بد لاي جنجكانيا لما اويكوا مثلا مثلا الشهود بو مثلا مثلا ارزوبو مثلا اوبو كوا خوشي دنيا بو او خلقشكا وتبو داي ام دينا اما تشم شكل تاريخ امبراطوري فارس كجياتي الشرق خوره حالات يحكم ذكرت. بابي نسر إمبراطوريي دوم قطبي دوم بوكو أمرودة دو دوت قطبي امريكا وقطبي مغ غرب وقطبي شرق. بابي نسر قطبي غربي او زمانك الرومان بول مسلمان. أم قوة الرومانية كواحكم ذكرت الزيادة الروحية استعماري يعني دا جير كريلا ناضل ياهبو عقليتكي عسكرتاريات قالطيان بديني مسيح دكر ديني مسيحيان غوريبو ديني مسيحيان بكار داها ورد بوئي كوا سلطي سلطو دا صلاتي خويان بتشيس بين بصر او خلقيترا اذا او دين منحرفي كوا انحرافي بصر هاتبو كديني او مسيح ناز دار عليه السلام بدس امانو وكو لعابيك كوابو بكاري عند هاور بوي كواز زوري لجير او دا صلاتها بكن بوي كواز سيطركن السر همو دنيايا بوي امانش لك لاخلاقا هرليان قومابو بلام زيار روحي استعماريان بكاري هاورد اواني بناوي سكي غفران او باباواتاني وهبو واهبو بناو الدينة وا. كظلمك زوريا لخلدسن ظلمك زوريا لخلدكر بناو زرائبا بناو سكي غفرانا كابراء إجرامي يكرت قتلي يكرت فاحشي دكر اهاتا لاي كانيسا اهاتا لاي قشا بارش ورقيك اهاتا لاي كانسي ودهو غفران غفرانا تو هج قناحيك لسرتانية تو اهلي بارتي تو رزقار بويتا دينيا اوهال يكردبو لهمان كانت إمبراطوري يتهابوا بلام بقوة السيم زل هيز نبون أو الشيوانان بوأمين بس خارجيه خرافات ولو زردمة بويا أو خرافيات يجي نيجان إيش نتيجة هند لو كاتهابوا ك إمام أبو حسن ندمياء فرميت أفرميء أمانش لبرو يكوا جاهيل بون لبرو يكوا هيش علم يكيا النبو انحطاط يكيا زور يعني بسلا هاتبو أما إيش لو سرد ما وجود يكيا هبو والله موجودة كخويان نيان دضاني تيان دكر لبرو يكوا هيش لدنيا نبو هيش حضاريه يكيا نبو بويكوا بيان بعد بيحشوا البريكوال الرومانو فارسا بهرنا ويقبو اوان بعلموا بفكروا او اجرامي عندك المسلماناني باريس اما امبراطوري يونان لقل امبراطوريهن بدرجي دوم اوان دياتر او كاتا او مستوى برزي نبو استدينا سر جزيري عربي بيش هاتني بيغمر عليه الصلاة والسلام جزيري عربي مسلماني برز وكم ماده دكي خام وابو لبر حضاري فارس لقل حضاري روما نيانداتواني نزيكي أم جزيري بنوا تاسيراتي ام دو حضاره سري ونبو بويا او عربي كوا دجيا لو سردما او عربي كوا لو سردما لصرف ركي سليم مابون وكو انسانيت صفاتي نازداريان بوا وكو وفاء وكو هاو بايماني وكو بفريا كوتن وكو كرامو سخاوت وكو عزة وكرامة دسباكي باكي وداوين باكي ام اخلاقانا لناو عربا هبوا لأننا جزيري عربا هبوا ناو قومكي بيغمري خواهبوا عليه الصلاة والسلام بلان بيغمري خواهاتوا أمهم أخلاق جوان ناس داري الثابت كردوا وزياتري كردوا وتواوي كردوا وكو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق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 وكو حضارهك لا ينبوع وكو علم معرفتك ينبوع جاري وهب لكل عند قومه بناوي اوه كواه دبيت اي الداربين يندبيت ايما, ين إيما كرامه الداربين ام زندبشال زن دا بدافعي شرف يان وانتظاني اقرام بمين يسر شوريان داكاد لودة ترسال اقل يوليان قومابو يان ين سروة الساماني كواهيان بو شون لدسيان دا بناوي سخاوتو كرم ضابدك نبو فيريان بكاد كوا وسط يد بكار ديان ام بخواي قوري في علا وقتك ام من دالة دا ام من دالة نعمتا نابز انت بسال بقريد وين أجر أيك لتو صاحب سلوتو سامان أمسر وتو سامانا بلي خير يا بكريت يان بران بري رزيل نبيد بس نابيت اسراب بكريت جسفن بطال بمني توا بويا بناوي سخاوت وبناوي كرم أو سلوتو سامانا بهدرد رينا وعرباء وأوي كوا ريدة لبينا للشراء بناوي إباء عزتها وحيمني ذر جاربوة تعذان لك ريك الدوا ذر جاربوة سنور يتريان شكانوا بناوي أويك وائمة قوم يكين هوا حيماين يا قوم يكين فرياك فريا فرياي خل شيء ترداكين قوم يكين ظلم قلبون لا كين آ لمسة محوروا قريش لي قوم أبو بويخواي جو رجل في علاء كاتك وصف عندكات افرمي بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم بيش بيغمروا وين كنتم من قبله لمن الظالين هاي قريش هاي عرب ايوا بيش هاتني ام محمد ناز داره قومي گمراهون هر چند اغا قياسي بكيب امبراطوريه الرومان وفارس ام ظلا ام جهالتا لو اكيد بيتعذر يق بووان لو أشيط بيت عذريك كم أمان ثقافتيا النبوة مدنيتيا النبوة اوان او إجرامي أن ذكرت بنايو ثقافتوا بفكروا بعلموا بزانياريوا بلام وثمان قريش خاميك ورقيش يصافيبو بلام أويتيا أو واي وايليا ذكر بعجار أو ظلم زوري كوالناو قريش الريدة دا لري أو جهلتا وابوك أخواي قوريا فرمي ظال يعني قم رايو دا دادا دا بال يعني. أما حالي عربو بيش هاتني في غمر عليه الصلاة والسلام ووضعي سياسي عالمش لو سردماء أو دقوط ذهبوا كواهرهم يظلموا ذوري وانحطاط أخلاقي بوا بوي أخواي قور جل في علا كاتيك أم محمد ناس دار يريد بحكمتي خوي بتقديري خوي لكاتو ساتيك دادا دا بيت كاتو ساتيك دادا دا بيت كوا جزيره عربي وكوشون إنسانيك تونوي بيت للاو سحرايك او ها بيزبو بو ام نظام بو ام نور بوي كوار الزياري انكات لو جهالته ولادوا ايا اخوائي قولا جل في علا ام دي نبدا بجوي عالما كبيك تواجبيك أساسي سرشاني عرب شنكم أم يكم يا كم جار بو أوان هاتوا أوان مشخلي الرجاجيل بغنبر أوان تياي أصلاً غيري عربش تياي فرعه بو يبي بيغمري إخوات علي إيش صلاة وسلام خواي جورا جل في علاّلنا وعربا هذي أجبر أبجريد ويكيك لو أسبابي كوا أخي قور في علاء أم محمد ناس داري لقومي عربها وبدأ بجريد لقريش أوجد قريتها بو دسيق دو هزارو بين سطس زياتر بيش في أغنبري أخي عليه الصلاة والسلام با إنساني مسلمان بزانيت با إنساني بزاني هاتني أم بيغمري خوايا با دعوي شيب ومسلمانان أم محمد عليه الصلاة والسلام دقريتا وقبولاي إسماعيل إسماعيل كل إبراهيم عليه السلام كأمدو بيغمري الناس دارا أم كرباوكا كاتيك لمكبون وكخواي قبر جل في علا لسورتي بقريا لشان آياتك بحثي أمر أحداث أكاد سرك زور مهمي تيابو إنساني مسلمان سرك زور عجيبي تيابو إنساني مسلمان بالظنيت كأم في غمرة على صلاة وسلام خوي جورك أيكات من ند بوكي هذا قريتوه وبدعائك هاتوا خوي جورا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ يرفع الْقَوَاعِدَ القواعد من البيت و لو كاتيكوا إبراهيم لقل إسماعيل اسماعيل بردي بنا غيم يكمل اخوات دادا لسر زبيدا كاوش كعبي شريفه او كاتي كوا بردكان سيري أم تشبهك أم وصف أخوى ورجل في علاديك؟ لو كاتيك وادس يان كردوتا داناني بردي بناغي مالي خوا ككعبية دعادك؟ دكا ابراهيم إبراهيم أصلكي لولات عراق روتا شام لدوائيش وتد فلسطين إن جاليوها توتشاري مكا هرهموا يبوغا ديني, ديني خوابوا مهاجر بوالا برخاتر ديني إخوة بلام لو يأكا لو يأكا لقلها جريخيزاني أو إخوة قورة دوائي أم إسماعيل يداتي كخوة قورة أمريفيتكات أو مالا درستكات بابزانين شي دليد إخوة قورة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إخوة لما نقبولك كخوت بيسري وعليمي سيدي دعائي دوام كان ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا خوايا بمان كان مسلمان خوايا لذريتي إيمة أمته مسلمان أو أمشارها البجيري لم قوما لعرب لقريش أمتك هلبجيري أمتك إسلامي أموك دعا دي كان إنك أنت التواب الرحيم لدوايا مسلمانا دعايا لتردك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم خويا لناو ام قوم مسلمانش في مريشان لي هل بجيره بويكوا ايتي حكمتي خود كتابي خود وパクان كاتوا اياتي خود يتلو عليهم اياتك اياتي خود بس او قال برشينت فيريان كات وفيري كتاب ينبكات وفيري حكمتي ينبكا كسنة ويزكيهم وباكيان كاتوا لهمو أدران اخلاقي جهالت إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم بويا مسلمانان سيركن ام دعاياك وابراهيم وإسماعيل ديكن دو هزارو بينصصال فيشبيا غامر إخواء عليه الصلاة والسلام خواي قورا بحكمتي بحكمتي خوي ام دعايا للاي خوي لغيب هل دقريد أم دعايا سيري أم قصة كان مسلمان أم دعايا أم دو بيغمرا ناس للاي خوي هل دقريت دواي دو هزارو بين ستصال داويد أو دعايا أو بها بيغمرا بيهنتجي لنسلي إسماعيل أم بيغمرا ناس دارا لنهو قريش هل دب جيريت. وأمة تكش دكات أمة الإسلام، أي كات آخر في غمر، أي كات آخر رسالة، أي كات آخر نور ب أي كات آخر عطاي آسمان بو زوي، آخر هدايتي آسمان بو زوي، لدواي في غمر إخوة عليه صلاة وسلام في غمر نما، كتاب لآسمان نما، ودين لآسمانش نما خاتم الأنبياء والمرسلين أم بيغمر الناس دارا بدعاي او دو بيغمر الناس دارا خواي قورة جل في علا أم محمد أكاته أو بيغمر وين مشتكي عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقف يا غمري فرمي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم لفرمو من دعاكي إبراهيم أخوة قبولي كردوا ومجدكي عيسى إبراهيم وأوخ وشمك دايكم بيني بويا جياني في أغمر إخواء مسلمانان بريز أتوانين بلين لم دعاي إبراهيم ودسبياكات عليه صلاه وسلام تاريخ الإسلام أتوانين بلين لإبراهيم ودسبياكات كوابا وقوري أم في أغمر الناس داربوا عليه الصلاة وسلام بويا مسلمانان خواي قوري جل في علا دعاي أوي كوا أم يغمر عليه الصلاة وسلام أكاد نورك بو بشرية بو إنسانية وإكاد ما مستاي بشرية حتى رجي دعي هركسيك هركسيك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بو يا بيغمرش أغمرش أغريت وستر إبراهيم هركس رازي بيت بيغمّر إخوة صلى الله عليه وسلم بكاتة إمامي خوي بيشوائي خوي رابري خوي قائدي خوي ما مستحي خوي أمرو الدينكي بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام آمانتيك لقردنيا دا التويت بدواي أمقاف لما بواركي يا بروي كأغرتو سر إبراهيم وإسماعيل كباوكي بيغمّرانا أو في غمر إخويا عليه صلاة وسلام ككوري أو بنا مالا باكية او بنا مالا برязية أو بنا مالا شريفية خواي جور جل في علا فرمية من نت منا بسر إيوة أو من نت منا بسر إيوة هركسيك ديبت أمر يقاية بجريت أهلا وسهلا أو في غمر إخويا برحمة أما لا سامح الله لا سامح الله مصلمانان هركسيك جريتي بيت في بي غمر إخويا عبد الرحمنة وجريتي بيت دينك يبدور وقرآنش نكات منهجي خوي نيكات الربازي خوي نيكات ناو دلي خوي نيكات نو خويني خوي خوش شاوستي أنبي غمر النازدار عليه الصلاة والسلام نكات ناو دلي خوي نكاتناو ناو خويني خوي لقل يا نجيت وبوي نجيت وبوي نمريد أو با آغاداري خوي بيت يا قبر قيامته والله والله جورة ترين برسيار كلاماً بكر يتبرم بيرغمر إخويا عليه صلاة وسلام كإخواني جورة فرميت ناس دار ترين كسم هالبشر دابوتن من نتي أسمان زيو بيغمر عليه صلاة وسلام من نتي بسر بسرزيو وبيغمر عليه صلاة وسلام بويا هركسيك دايوت وفابك أبرامبر أم بيغمر بويا هركسيك مباركي بيت دسي خوش بيت والله سرفرازو سركو توي دنيا وقيامت دبيت والله قبري دبيت نور و هركس بيت بنا غرم بخواي غورا لا دال الربازي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمري خوا بدورين لا سامح الله بكاتب شغي قرآن كي دستوري نكاتب انهجي اوه دبيت خوي او برسياري كوا لي دكريت لقبره لقيامته لبردم خوا جل في علا باخوي امادك ابو جواب باخوي امادك ابو جواب لبردك واختكتوا ابو مسلماني بردت ان شاء الله تعالى ليرده وستم لالقي داتوا بردوام دبين لجير بري جياني بيغمري خوا عليه الصلاة وسلام بأميدي اوي كوا خوا يقور جل وعلا اما بأمتي او محمدنا زارق كات. جناحي أول وآخر ما نخوش بيت وبأمدي محمد قبل ما كان صاحي محشر ولجر لواي لا إله إلا الله محمد رسول الله أمو لا يحشر بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين